بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين التابعين ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الأحبة في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كان كلامنا في الدرس السابق عن الإفادات والزيادات التي كان القاضي عياض رحمه الله تعالى تتبعها في حديث الإسرائي والمعراج حيث اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى ما فوق سبع سماوات إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى ومن هذه الزيادات والإفادات ما ورد في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا أي أعطاه الله عز وجل في هذه الرحلة المباركة ثلاثة أمور أو ثلاثة خصال وهي أنه أعطي الصلوات الخمس الثانية أعطي خواتيم صورة البقرة الثالثة غفر لمن غفر غفر لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات يعني أعطى الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة هذه الأمور ثلاثة العظام الأولى الصلوات الخمس وقد تكلمنا في الصلوات الخمس أنها فوردت ليلة فوردت خمسين ثم صارت خمساً ونلفت الانتباه الآن إلى أن هذه الصلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بينما الفرائض الأخرى فرضت في الأرض أي نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام نزل جبريل بالصيام ونزل بالزكاة ونزل بالحج ونزل بسائر الشرائع أما الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلاقاها من ربه عز وجل هو الذي تلاقاها من ربه عز وجل بحيث لم يكن بينهما واسطة يعني الشرائع نزلت بواسطه نزلت بواسطه جبريل إلا الصلاة فإنها نزلت بلا بلا واسطة ولهذا يقول العلماء الاستفادة من ذلك أو الفائدة من ذلك أن الصلاه أن الصلاة صلة بين العبد وربه لا واسطه فيها وان الصلاه معراج المؤمنين معراج المؤمنين يعني عندما يكون الانسان في الصلاه فهو في معراج ما معنى فهو في معراج فهو امام الله عز وجل يخاطبه بقوله اياك نعبد واياك نستعين بلا واسطه فاذا اردت ان تكون في معراج واذا اردت ان تغيب انصح هذا التعبير ان تغيب عن هذه الدنيا وفتنها وهممها وهمومها وشواغلها ففر الى الصلاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلما فزعه امر فزع الى الصلاه يعني كلما أهم اهمه امر او كلما نزل نزلت به شده الا وهو صلى الله عليه وسلم يفر الى الصلاه يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة يعني استعين على شدائد الأمور وعظائم الأمور بالصبر وبالصلاة لأن الصلاة يكون فيها الإنسان مخاطبا لربها عز وجل يكون فيها في معراج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في معراج وقد ورد أن التشهد الذي نتشهد به كما ذكر القرطبي في تفسيره عند خواتم سورة البقرة يعني لما كان يتحدث عن خواتم سورة البقرة يعني ذكر مسألة التشهد الذين تشهد به في الصلاة وقال هذا التشهد أو هذه الألفاظ الوارده في التشهد هي كلمات يعني وردت في الحديث بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بين الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند سدره المنتهى وخال له جبريل عليه الصلاة والسلام تقدم وحي ربك يعني سلم على ربك أو يحمد ربك سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله الزكيات لله في الزكيات في الزاكيات يعني بجردهم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الزكيات لله الطيبات الصلوات لله هذه الكلمه قالها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها من الثناء والتعظيم لجناب الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير فالتحايا مستحقه لله سبحانه وتعالى التحايا هي الدعاء بالدوام والله سبحانه وتعالى باق دائم لا يزول لان كانت العرب تحيي ملكها بقوله ادامك الله او حياك الله بمعنى ادام الله حياتك وادام الله بقاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله أي البقاء لله الملك لله الدوام لله هذا هو معنى التحيات لله الزكيات لله يعني الأعمال الزاكية أي الأعمال طاهرة الأعمال نقية لأن الزكاة في اللغة تعني الطهر خدف لحمن زكاها أي طهرها ونقاها الزكيات لله الطيبات كلمة أهcillية الطيبات لله الصلوات لله الطيبات يعني الأعمال طيبة أو الأقوال الطيبة يقول العلماء الزكيات راجعون الى الاعمال والطيبات راجعون إلى الأقوال إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يعني القول الطيب والعمل الزكي و الاقوال طيبه لله سبحانه و لله سبحانه وتعالى تعالى و لله سبحانه وتعالى تعالى لله سبحانه هي عمو من صلاه الخمس صلوات دخل فيها الصلاه الخمس ودخل فيها النوافل ودخل فيها الدعوات الدعوه لان الصلاه في اللغه هي الدعاء الصلاه في اللغه و ماذا الدعاء الدعوه صلي على هم لهم الدعوه صلواتك صلاه لهم لما قال نبس هذه الكلمات التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله وهذه الرواية هي رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه علمها للناس على المنبر وهناك روايات أخرى والرواية المعمول بها عندنا في, في المذهب الملك هي هذه الرواية لما كان عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين يلقنها ويعلمها للناس فاتخذت محل إجماع اهل المدينة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فكانت هي اللفظ المختار أو السيره المختاره في التشهود مع جوازي التشهودات الاخرى والالفاظ الاخرى روايه بن مسعود روايه عائشه روايه بن شعري روايه عبد الله بن عباس روايات مختلفة في الموضوع لا يعني لا ندخل في تفاصيلها بعد ما قلنا هذه الكلمات أجابه الله سبحانه وسلم ولم يقول السلام على الله لأن الله هو السلام لا يقال السلام على الله لأن الله هو السلام أي لأن السلام اسم من أسمائه الحسنى السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الآخري اسماء الحسنى فرض الله عز وجل عليه بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته رد عليه كما ترد أنت على من سلم عليك تقول وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته رد الله على النبي فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك أمته في هذا الخير وفي هذا الأجر فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم من أمته الصالحين في الجن والإنس في الأرض وفي السماء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قالها العبد اصابت كل عبد صالح لله في السماء والارض وهنا نكته يعني اذا قلنا نكته بمعنى فائده لان النكت العلميه هي الفوائد الفوائد العلميه الدقيقه التي لا بد ان ينتبه لها الانسان حتى يستفيد منها وهو ان الانسان عندما يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يطير هذا السلام فيصيب كل عبد صالح لله في السماء والارض عرفته او لم تعرفه سواء عرفته او لم تعرفه اذا كان صالحا فانه يصله سلامك واذا صلى هو في الفلبين في افغانستان في الشرق في الغرب حيثما صلى وقال عباد الله الصالحين وصلك السلام منه فاذا بالامه تتبادل فيما بينها التحايا بلا حدود قال اصابت كل ابن صالحين في السماء والارض يعني العباد الصالحين في السماء يصلهم هذا السلام العباد الصالحين في الارض يصلهم هذا السلام فاذا اردت ان تستفيد من هذه التحايا ومن هذه التسليمات التي تاتي من عباد الله الصالحين فعليك بالاشتراك تحته سطر ما معنى عليك بالاشتراك كما الناس يشتركون في هذه الوسائل وسائل الاتصال وعندك الإيميل وعندك الموقع وكذا تصلك رسائل الاخرين وتحياهم ولكن لما عندك الاشتراك ما غادي تشوفوا له لما عندك فين يوصلك فين السلام والاشتراك هو الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء اشترك بهذه الأرقام اثنان اربعة،, اربعة اربعة ثلاثة اربعة فإذا بك قد دخلت في شبكة عالمية تصلك من خلالها وبواسطتها تحايا الناس وتبت منها أنت تحاياك لهم وتسليماتك لهم فتكون في امه عظيمة لا ينقطع فيها السلام كما قال الله عز وجل في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر يعني ان انها كلها سلام وهذه الامه كلها سلام لانها اما ان تبعث سلاما وإما ان تتلقى سلاما فتكون هذه الامه امه السلام ويصدق فيك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم اي في هذا عالم السلام وامه السلام ودين السلام لتكونوا سالمين مسلمين إذن يقول قوله الرواية الوارده عند القرطبي عندما يقول العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانه يكرر شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الملائكه وعندما يقول العبد اشهد ان لا اله الا الله اشهد واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا كلام من كلام الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم قال التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال السلام علينا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام علينا وعلى عباد الله السالحين الملائكة قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يعني أنهم تشهدوا وبينوا وايقنوا أن لا إله إلا الله وأن هذا العبد الذي جاء إليه في هذا اللقاء وفي هذا اليوم عبده ورسوله فيكون كلام الملائكه من متابة الإشهاد على اللقاء من متابة الإشهاد على, على الرحلة فقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله هذا هو التشهد تشهد الأين تشهد إلى عبده ورسوله وما زاد على ذلك فهو دعاء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن ينجيك من فتن الدنيا والآخرة وأن يعني يمنحك, يمنحك خير الدنيا والآخرة بمعنى الاختلاف ما بعد أو الاختلاف فيما بعد عبده ورسوله لا يضر كل واحد يختار من الدعاء ما يشاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت عبده ورسوله اختر من الدعاء أعجبه إليك اختر من الدعاء ما تحب بمعنى لا يملك أحد الحق في أن يقول لك لا تقل بعد عبده ورسله كيت وكيت ولكن قل كيت وكيت قل لي مالك أنا سأقول الدعاء في هذه المرة وفي المره الأخرى أقول دعاء آخر وهكذا أتخير من الدعاء ما يناسب حالي وما يناسب حاجتي وما يناسب ضعفي وما يناسب فقري وما يناسب رغبتي وما يناسب رهبتي وهكذا أتخير من الدعاء أعجبه الي ولكن بعد أن أقول عبده ورسوله طبعا في التشهد الوسطى عندما نصل الى عبده ورسوله نقف وفي التشهد الأخير عندما نصل الى عبده ورسوله نتخير من الدعاء ما نشاء هذه هي الأعطية الأولى التي اعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تجلس في تشهد وتثني ركبتيك تكرر الحوار الذي وقع بين الله ورسوله التحيات لله زكيات لله إلى عبده ورسوله فتكرر هذا اللقاء وتحيي دائما وتحيي دائما الاسراء والمعراج في نفسك وفي صلاتك ثانيا أسأل خواتيم صورة البقرة أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم صورة البقرة التي لم تعطها أمة من الأمم ولا نبي من الأنبياء السابقين عليه الصلاة والسلام ويآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن إلى آخر الصورة وفيها من التخفيف على هذه الأمة ورفع الإصر عنها والأغلال التي كانت على أقوام السابقة ما فيها وفيها أيضا الشهادة لهذه الأمة بأنها أمة الاستجابة وأمة القبول حيث قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن أي كل من الرسول وقومه وأمته كل آمن بالله ومن يعني يشهد الله سبحانه وتعالى لنا أننا مؤمنون به وأننا مؤمنون بالملائكة وأننا سامعون ومطيعون قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فتاتي الاستجابه من الله سبحانه وتعالى من قرأهما في ليلة كفتاه الأعطية الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم أعطية أن غفر الله عز وجل لامته لمن لا يشرك منهم بالله شيئا يعني من كان في قلبه مثقال حبة من خرزل من إيمان فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له المقحمات أي الذنوب العظام التي تقحم صاحبها في النار والعياذ بالله وهذه الأعطية سألها النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل خيره بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمته الجنة فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فاختار الشفاعة قال له ماذا تريد أن أمنحك الشفاعة لتشفع للمذنبين من أمتك أم ادخل شطر أمتك الجنة والشطر الآخر إلى مشئة الله عز وجل فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنه لا يريد أن يكتفي بالشطر والمراد بالشطر النصف لا يريد أن يكتفي بدخول شطر الأمة للجنة وإنما يريد الأمة كلها أن تدخل أن تدخل الجنة فمن دخلها لأول مرة فبها ونِعمة ومن لم يدخلها فإنه يدخل بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمغفره الله عز وجل لمن لا يشرك بالله شيئا فيخرج الله عز وجل من النار فوجا بعد فوج بعد فوج ممن كان في قلبه مثقال حبه من خردل من إيمان حتى لا يبقى في النار أحد يعترف بوحدانية الله سبحانه وتعالى أحد يعترف بوحدانية الله عز وجل وان فعل المقحمات وإن فعل الذنوب العظام وهذه هي العقيده الوسطيه العقيدة الوسطية أن الذنوب مهما كبرت لا تكفر الإنسان ولا تخلده في النار ولكنها تخضع لمدال التمحيصي تخضع للتطهير فيمكت في النار ما شاء الله سبحانه وتعالى ثم يكون مصيره إلى الجنة ما عندنا نحن أهل السنة والجماعة ليس عندنا المنزل بين المنزلتين ليس بمؤمن ولا بكافر ولكن عندنا المؤمن الطائع هذا ظهر فعندنا المؤمن العاصي الذي يرتكب المعاصي فعليه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تبلغ روحه الحلقوم فإن لم يفعل مع ما في قلبه من, من, من إيمان فهو إلى ما الله سبحانه وتعالى ان شاء غفر وإن شاء عذب والرجاء في الله عز وجل كبير لقوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله إنه هو الغفور إنه هو الغفور الرحيم فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا يقول العلماء هذه أرجى آيات في القرآن أرجى آية يعني الآية التي فيها الرجاء كبير وعظيم وعريض جدا يا عبادي الذين أسرفوا على نفسهم لا تقنطوا من رحمة الله معمر العبد يعني قطع أو يأس من رحمة الله ومن روح الله ومن فضل الله عز وجل فإنه غني عن أعمالك وكما أجاد الله سبحانه وتعالى عليك في الدنيا بالخير الذي لا يحصى وبالنعم التي لا تحصى فإنه قادر على أن يغفر لك بشرط أن تتوب وتعود إليه سبحانه وتعالى وقال تعالى قال ابن مسعود في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أي رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح قال ما كذب الفؤاد وما راى يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته أي في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها وله ست مئات جناح, ست جناح ويقول العلماء هنا هذه الأجنحة المذكورة في مثل هذه الآية ليست كأجنحة الطيور ولكن أجنحة تليق بالملائكة. وتريق بعظمتها ولذلك ما راينا طائرا له مثلا وثلاثه وربعه له يعني ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه اجنحه فقط راينا ماذا جناحين ما راينا طائرا له اكثر من جناحين ولهذا لا عندما نسمع الاجنحه لا يخطر ببالنا انها تساوي او تشبه اجنحه الريش التي تتمتع بها الطيور وانما هناك اجنحه اخرى كما ذكرنا في درس سابق أنه لم يكن بينهما إلا اشتراك في في الاسم أما في المعنى فلا يعلم قدر عظمة تلك الأجنحة إلا الله سبحانه وتعالى فأجنحة جبريل هي ال التي زلزل بها اقواما أقواما كقوم لوط وقوم عاد الأقوام التي جعل قريتها وجعل عليها أساف لها بأجنحته عليه الصلاة والسلام إذا ما كذب الفؤاد مرأة فالمراد كما قال ابن مسعود أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام، وفي حديث شريك إن أنه رأى موسى في السماء, في السماء السابعة، قال بتفضيل كلام الله، يعني ما رأيناه في الرواية التي ساقها القاضي عبد الرحمن الله تعالى عند مسلم أن موسى في السماء ماذا؟ في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة، ولكن رواية شريك يقول موسى في السماء السابعه وليس في في السادسه ثم علق على ذلك بقول بتفضيل كلام الله له يعني ان الله عز وجل فضله بتكليمه وكلم الله موسى تكليما فكان اقرب اي فكان في السماء السابعه يعني والاخيره ثم علي به صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله يعني انه تجاوز موسى بمقدار لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فقال موسى لم اظن ان يرفع علي احد يعني لم يظن ان يرتفع عنه احد بمعنى ان يعلو احد مكانه الذي هو فيه هذه الروايه وان كانت تخالف روايه ثابت للبنان عن انس الا ان فيها واحد نكته وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات خمسين صلاة كان يتردد بين بين موسى وربه عز وجل إذن يمكن أن يكون هنا موسى في آخر سماء أي في السماء السابعة ويكون آخر الأنبياء يعني لقياً أو لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتردد فيما بينه وبين ربه عز وجل وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم له تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم له هو الذي فضله الله عز وجل به ولذلك قال لم أظن أن أحدا يعني يعلى علي أو يرفع عليه هذا هذا القص قصه موسى عليه الصلاة والسلام يقول العلماء يعني ليس من اللائق بأحد أن يرتفع عن أحد ويفتخر, ويفتخر بذلك فلماذا مساء يقول لم أظن أن أحدا يعني يرفع علي فقالوا هذا من باب التنافس, التنافس التنافس في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى محمود التنافس في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى محمود وليس من باب الحسد لم يحسد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رغب في أن يكون له مثل ذلك يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذا فعل الإنسان خيرا يعني ينبغي أن تنافسه في ذلك الخير حتى تكون أكثر منه كما وقع لجملة من الصحابة لما رأوا أصحاب الأموال الأغنياء يتصدقون يحجون بأموالهم يخرجون زكواتهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هؤلاء الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نصدق، بمعنى كين الفرق ويتصدقون ولا نصدق، ويزكون ولا نزكي ويحجون ولا نحج فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إذا فعلوه لم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا, مثل من, قال إلا من قال مثل ما قالوا قالوا ذهب أهل الدثور أي أصحاب الأموال ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذلك؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء اذا فعلتموه لم يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من قال مثل ذلك أو أكثر قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون الله ثلاثا وثلاثين وتحمدون الله ثلاثا وثلاثين وتكبرون الله أربعا وثلاثين دبر كل صلاة فمن فعل, فمن فعل ذلك فلن يكون أحد خيرا منه وأحسن منه لما في هذه التسبحات والتحميدات والتكبيرات من الخير العظيم والثواب الجزيل الجزي. فبدأ الفقراء يقولون هذه الكلمات فسمعها منهم الاغنياء فقالوها فشكوا ذلك هل هذا حسد؟ لا ماشي حسد هذا تنافس تنافس في الخير قالوا يا رسول الله إنهم يقولونها يعني تلك الكلمات التي علمتنا إياها يقولونها أي يقولها الأغنية أيضا وبقي الفرق يصدقون ولا نصدق عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يتيه من يشاء يعني تنافس وتنافس وتنافس ولكن لا تحسد تنافس باب التنافس مفتوح على مسرعه وباب الحسد يعني مغلق على مسرعه أيضا يعني لا ينبغي لأحدين أن يدخل قال نبي سهل الله ذلك فضل الله يتيه يتيه من يشاء نعم وقدروا يان أنس إن إنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس وهذا ذكرناه إن صلى بهم في بيت المقدس ثم أما في السماء كذلك أي صلى بهم في السماء كذلك واختلف في نوعية الصلاة التي صلىها بهم الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذه الصلاة التي جاء بها أو صلاة أخرى وراجح أنه صلاة أخرى لأن هذه الصلاة التي نعرفها نحن ذات ركوع وسجود وتشهد وجلوس أفعال مخصوصة وأركان مخصوصة هذه لم تكن في الاسراء والمعراج وإنما فرضت في الاسراء والمعراج متى تعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بركوعها وسجودها في اليوم الموالي أي في اليوم التالي في تلك الليلة صلى بالآن في بيت المقدس صلاة لا نعرفها نحن لأن الصلاة موجودة عند الأنبياء كلهم الصلاة معروفة من العبادات المفروضة على كل نبي قال عز وجل لموسى وأقهم الصلاة لذكري وقال عيسى عليه الصلاة والسلام إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا فالصلاه موجودة عند سائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكنها لم تكن بهذه الأركان المخصوصة أو الأركان المعروفة التي عندنا وإنما قد تكون دعاء قد تكون ابتهالا حتى قد تكون جلوسًا, جلوسا معينا في المحراب كما قال الله عز وجل عن, عن, موسى عليه عن زكريا عليه الصلاه والسلام لما طلب الله عز وجل وهو قائم يصلي وهو قائم يصلي في المحراب يعني وقف يبتهي إلى الله سبحانه وتعالى والمحراب ليس هو المحراب الذي نسميه نحن المحراب يعني الإمامة أو محل وقوف الإمام وإنما المحراب المراد به محل الصلاة الخلوة المكان الذي يختلف فيه الإنسان ويتعبد فيه ربه عز وجل نعم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمت الى شجره فيها مثل وكر الطائر فقعد في واحده وقعدت في الاخرى يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس إذ دخل عليه جبريل عليه الصلاه والسلام قال فهو كذا بين كتفي وكذا بمعنى ضربه ضربه بين كتفيه يعني ضربه تنبيه وليس ضربه تعنيف لانه كان فهو كذا هو موسى فقضى عليه الوكز هو الضرب قد يكون خفيفاً ولطيفاً وقد يكون شديداً وعنيفاً إن قد يكون ضربة قاضية كضربة موسى للقبطي وقد يكون ضرباً خفيفاً كضربة جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت إلى شجره فيها مثل وكري الطائر فيها يعني مكانين كوكري أي كعش الوكر هو العش كعش الطائر قال فجلس أو فقعد جبريل في عش وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في عش آخر الوكر للطائر كالبيت للإنسان والكناس للضباء وهكذا يعني بيته قال فنمت حتى سدت الخافقين نمت تلك الشجرة نمت وارتفعت وزادت حتى سدت ما بين المشرق والمغرب الخافقان هو ماذا المشرق والمغرب وسمي الخافقان لانهما يخفقان الشمس اي يحجبانها قال فحتى سددت الى الخافقين ولو شئت لمسست السماء يعني كني عن ماذا عن طول الارتفاع لو شئت لمسست السماء قال وانا اقلب طرفي والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوكر يقلب ماذا يقلب طرفه قلب بصره وهنا يعني تتلقى هذه الروايه مع الرواية مع الايه الكريمه ما زاغ البصر وما طغى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في تمام الوعي وكان في تمام اليقظه وكان في تمام التثبت وهو يعرج وهو يعرج به إلى السماوات الى السماوات العلى قال ونظرت جبريل كانه حلس لاطي فعرفت فضل علمه بالله عز وجل عليه انا اذا نعود الى ماذا نعود إلى التنافس الخير قال نظرت الى جبريل فإذا هو حلس لاطي والحلس هو البردعه او التوبة الذي يلي ظهره الدابة حتى لا حتى لا تؤذى في الركوب لاطي يعني لاصق يعني يلصق كما يلصق هذا الحلس بظهر الدابة أو يلتق الفراش بظهر الأرض كذلك كان جبريل عليه الصلاة والسلام أي من شدة خشيته لله ومن شدة تواضعه بين يدي الله عز وجل ومن شدة وجله وخوفه وفزعه من الله سبحانه وتعالى يعني ذلك الملك العظيم الذي له ستمائة جناح أصبح كحلس لاطئ أي أصبح كتوب لاصق بالأرض من شدة الخوف ومن, ومن شدة الفزع ومن شدة الخشية من الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الصورة التي كان عليها جبريل قال فعرفت فضل علمه بالله عز وجل عليه يعني فعرفت أنه أعرف مني بالله يقول العلماء هل كان جبريل أعرف بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلنا بس هذا من باب من باب التواضع أي أنه لا يريد أن يدعي أنه أعلم الناس بالله عز وجل يعني كلا الاحتمالين وارد كلا الاحتمالين وارد ولا يدعي الإنسان أنه كان عارفا بالله أو أنه يعرف يعرفه الله عز وجل حتى العارفون بالله عز وجل المنقطعون إليه المتعبدون له سبحانه وتعالى بالليل والنهار لا يعني يباهون ويقول نحن أعرف بالله من غيرنا أو نحن, نحن نعرف والله عز وجل أكثر من غيرنا بل يقولون نحن لم نعرف الله بعد ويبكي ليل نهار على الله سبحانه وتعالى ويتلك ذاب الله عز وجل ليل نهار ويقوم الليل حتى تفطرت قدمه ويقول ما عرفت شيئا عن الله عز وجل يعني يعترف بالقصيره بين يدي الله سبحانه وتعالى ولكن عندما تأتي الحقيقة عندما نريد الإخبار بالحقيقة فأعلّمو الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشدهم خشية وأثقاهم لله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أتقاكم وأخشاكم لله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من باب التفاخر، ولكن من باب بيان الحقيقة حتى لا يدعي أحدنا أنه يعرف الله أكثر من, من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الله عز وجل يعني باب واسع للفتح على الإنسان إذا أراد العبد أن يفتح الله عز وجل عليه فعليه بمعرفته فمن عرف ربه عز وجل هان عليه كل شيء ومن عرف الله عز وجل يعني استطاع أن يسمح في كل, في كل شيء لأن جلال الله وجمال الله وكلام الله ينسي الإنسان كل ما يمكن أن يكون متعةً كل ما يمكن أن يكون يعني شيئا يتنافس الناس في ادخاره وفي الحصول عليه كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عندما يزخر الله عز وجل أهل الجنة الجنة ويغذق عليهم من النعم ما لا عين نرأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر اسألهم ربهم عز وجل هل ينقصكم شيء هل تحتاجون إلى شيء زائد على ما أنتم فيه؟ قالوا لا يا رب يعني كل ما يمكن أن يتمتع به موجود قال الله عز وجل بلا وحل عليكم رضواني فيتجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إليه فلا شيء ألذ فلا شيء ألذ من النظر إلى وجهه الكريم فينسيهم ذلك الجلال والجمال والكمال كل ما هم فيه من النعم هذا ينبغي أن يستحضره الإنسان ولا يكون ذلك إلا بالتعرف على الله عز وجل والتعرف على الله عز وجل له بابان الباب الأول القرآن الكريم والباب الثاني التأمل في ملكوت الله عز وجل فالقران الكريم عندما تقرأه تجد العظمة والجلال والكون عندما تنظر إليه تجد وراءه صانعا خالقا مبدعا مريدا حكيما صبورا شكوراً إلى آخر اسماء الله الحسنى التي تناسب هذا الكون وهذا وهذه المخلوقات التي يعني تعيش على ظهر هذه البسيطة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يستنتجون من هذا التفكر أن قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يعني أن الإنسان عندما يتأمل في ملكوت الله عز وجل ينظر إلى ما وراءه أي ينظر إلى خالقه ومبدعه إلى الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية فهذا باب من باب معرفة الله عز وجل ولذلك دعا الله عز وجل إلى هذا الباب في كثير من آية القرآن الكريم فلا تقول إن الناس يتعرفون على الله من خلال النصوص فقط من خلال النصوص فقط ما على الله عز وجل من خلال النصوص ومن خلال الكون والدعوة إلى الله وإلى معرفة الله عز وجل من خلال هذين الكتابين موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاك إلى التأمل في ملكته هو باب من أبواب معرفته كما دعاك إلى التأمل في كتابه التدبر وتدبر آياته هو باب من أبواب معرفته سبحانه وتعالى لم يعطل العقل ولم يقدم على النص ولم يجعل العقل وحده هو الذي يتعرف على الله وإنما جعل النص قائدا له ومصباحاً يأخذ بيده ليعرف الله سبحانه وتعالى حقها المعرفة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظرت إلى جبريل فإذا, فإذا هو كحلس لاطئ أي لاصق فعرفت فضل علمه بالله عليه فبقدر ما يعرف الإنسان ربه عز وجل يكون متواضعا يكون هينا يكون لينا كهذا الحلس اللاطئ, اللاطئ أي لاصق وعندما لا يعرف العبد ربه عز وجل يكون متعجرفا يكون جبارا يكون متكبرا يكون متعاليا لأنه لا يعرف قدر المتعالي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد لأنهم يعرفون الله عز وجل حق المعرفة وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم رأيت النور ما فتح الباب للرسول صلى الله عليه وسلم رأى النور الآðام ولمراد بالنور المنبتق من نور الله عز وجل كما ذهب إلى ذلك أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النور المنبتق من نور الله عز وجل لأن الله عز وجل نور ونبتق منه نور ويحجب العبد ذلك النور المنبتق عن الله عز وجل كما قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي فلما تجلى نور الله عز وجل للجبل جعله دكا قال ولط دوني الحجاب وفرجه الدر واليواقيت لط أو أرخية لط بمعنى أرخية دوني الحجاب فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى شيئا وراء الحجاب توقف القاضي عيض رحمه الله تعالى عند هذه الكلمة الحجاب فقال الحجاب للرأي من المخلوقات أما الله عز وجل فلا يحجبه شيء لأن الله عز وجل ليس متحيزا في مكان ليحول بينك وبينه مكان وليس متحيزا في زمان ليحول بينك وبينه زمان فالله عز وجل غني عن الزمن وغني عن, عن المكان فالمحجوب الإنسان فالمحجوب هو الإنسان ولذلك قال الله عز وجل لك لا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي محجوبون عن الله وليس الله عز وجل محجوبا محجوبا عنهم فالحجاب هو المانع الذي يمنعك من أن ترى الله سبحانه وتعالى وهذا المانع قد يكون شدة ظهوره أو كثرة وضوحه كما قال ابن عطاء الله نختم بهذه الكلمات لابن عطاء الله رحمة الله تعالى عليه قال كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء هو الذي أظهر المخلوقات كيف تحجبه أي كيف يحجب كما صنعت كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء أعظم من تحجبه الأشياء وأظهر من تحجبه الأشياء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء أي ليس معه شيء مثله أو يساويه ليحجبه عن ليحجبه عن غيره سبحانه وتعالى إذن فمن المحجوب المحجوب هو الإنسان الممنوع من النظر الممنوع من نفاذ النظر هو هو الإنسان أما الله عز وجل فلا يحجبه شيء لأنه أعظم من كل شيء وعظم من أي أي حاجب وهو سبحانه وتعالى أظهر وأوضح من كل شيء فسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحجبنا عنه يوم القيامة فننظر إليه فننظر إلى وجهه الكريم كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الأولى غير معجمة والتانية معجمة الأولى بمعنى الجمال الناظرة الوجوه الناظرة أي الجميلة ناظرة النعيم أي جمال النعيم والناظرة الثانية من, من النظر أي أننا ننظر إلى الله سبحانه وتعالى وقد تقول كيف ننظر إليه وهو منعنا من النظر هنا وهو يقول في القرآن الكريم لا تدركه هو الأبصار إنه الذي خلقنا استطاع أن يعطينا من القوة والقدرة ما نستطيع أن ننظر إليه يوم القيامة يوم يكون المجرمون عنه سبحانه وتعالى محجوبين نحن نكون نحن نراه سبحانه وتعالى رأي العين فينسين ذلك النظر وذلك الجمال وذلك الكمال والجلال